Allahu akber Allahų akber Alhamdulillai rambil alamein Arrahmą ir rachim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكته تنزل عليهم ملائكته الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة وابشروا بالجنة التي كنتم نَح أَوْيكُم في الحيةِ الدُّنْيَوفِيآخِرَ وَلَكُم فيِيهَا مَا تَشْتَهِيين أَم فُسُكُم وَلَكُم فيِي ه مَا تَدَّون نُزُلًا مِنْ غَفُور الرَّحم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ دُفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنٌ فإذا الذي بينك وبينه عجاوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حق عظيم وَإِنَّ مَا يَنْزَغُ نَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 تُهْلِكُمُ امْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عِندَ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَآمِنُوا فِي مَا وَصَّاكُمْ مِنْ قَبْلِ حَتَّى يَا أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا Al-Noor Allahu Akbar Allah